بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى, والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ما ودعك ربك وما طلأ، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ألم يجدك يتيما فأوى, يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا, ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وَمَا مِنَ نِعْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ فَحَدِّث